بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك قَنَبَتْ ثَمُودُ عَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وثمالية أيام حسوما فترى القوم فيها طرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فبعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعطوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الوابية إنا لما طررنا أحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الوافعة وانشقت السماء فهي يومئذ, يومئذ واحدة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تغربون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاف حسابي فِي في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما كتابيه يا ليسها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلفلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ نَطِيرٍ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لا تُبْصِرُونَ إِنَّ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 lâu cho câu là bao còn còn đã còn na mình biết mi là có đã nên vui mình تَنشُرُ رُسُلٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّنَا لَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ 6 Fa beش dit